بسم الله الرحمن الرحيم دار العاصمة للتعاون مع دار المنار تقدم دروس وعبر من حديث مقتل عمر للشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الرابع إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فكنا وصلنا في شرح حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ذكر عمر رضي الله عنه لدينا وانه طلب من ابنه عبد الله بن عمر ان يوفي لدينه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 ثم قال انطلق إلى عائشة قم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي ويعني هذا الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه عبره وهذه العبرة تتلخص في أنه إذا علم المرء أنه وارد على الله عز وجل فينبغي عليه أن يخل عن نياشين التي حصلها في الدنيا فإنها لا تغني عنه عند الله شيئا ويقول إني لست اليوم للمؤمنين اميرا وهذا اللي هو السلطة أحد الأشياء التي يذكر الناس بها أن يكون المرء سلطانا أن يكون صاحب شوكة ف القدوم على الله عز وجل يحتاج إلى ذل إلى ذل كامل فإن العبد إذا ذل لربه تبارك وتعالى قمن أن يستجاب له قال تعالى لما ذكر بعض عباده الذين ابتلاهم وعذبهم قال فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني هل لما نزل بهم العذاب تضرعوا لو تضرعوا لرفعنا عنهم العذاب وهذا خلق حتى موجود عند اهل الدنيا إذا كان هناك انسان مذنب ثم جاء أمامك واستكان واعترف بذنبه أنت بتعفو عنه إنما إذا جاءك وهو يقول أنا لست بمذنب وأنا لست بمخطئ فهذا يحملك على أن تشدد العقوبة عليه لان معنى انه ليس بمخطئ يعني انت اللي ظالم تريد أن توقع عليه العقوبة فلذلك لا يرحم مثل هذا الإنسان لا يرحم لأن هذا الرجل إذا أراد أن يسقط ذنبه عند ربه فليقلع عنه وليعترف إن هو مذنب وإن هو مخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الإفك لعائشة رضي الله عنها قال يا عائشة إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فقوله واعترف بذنبه هذا هو محل الشاهد من المسألة بد للمذنب أن يعترف إذا اعترف فقد أسقط أكثر الحوبة من عليه إذا اعترف بذنبه فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مقبل على الله عز وجل وهو أمير المؤمنين فبيتخفف من هذا اللقب قبل أن يلقى الله عز وجل إن هذا هو المناسب للذل وقد ورد في بعض طرق الحديث في ثارج البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من ابنه أن يضع خده على الأرض أن يضع خده على الأرض لأن هذا من تمام الذل، كما فعل الواثق ابن المأمون وكان أميرا للمؤمنين فإنه لما أدركته المنية أمر بالفرش فرفع، والأسرة رفعة السجاجين والطنافس والكلام ده كله رفع ثم قال ضعوا خدي على الأرض فلما وضعوا خده على الأرض قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه فهذا أولى يعني يقدم على الله عز وجل وهو ذليل له وكلما ذل المرء كلما ارتفع مقامه قال تعالى فاسجد واقترب والسجود أن تضع أشرف ما فيك مكان نعلك ومكان نعال الناس تضع أشرف ما فيك اللي هو الجبهة والأنف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض اذا سجد لابد أن يمكن الأنف لأنه أحد الأعضاء السبعة والأنف لأنه بارد وهذا البروز في الوجه اللي هو أشرف ما في الإنسان له معناه أنف من الأنفة ومن العزة عشان كده لما واحد بقى يزل واحد يقول أنا جبت منخيره الأرض ليه لأنف على وجه الخصوص لأنه هو أبرز ما في الوجه والوجه أشرف ما في الإنسان ف الله عز وجل يقول أسجد واقترب ومن أعضاء السجود الأنف بأنف الجبهة فإنت قطعا عندما تضع, عندما تضع جبهتك في الأرض هذا مكان نعل إنسان في هذا المكان مشى إنسان وأنت لا تشعر بأي أنف وأنت تضع أنفك على الأرض وتضع جبهتك على الأرض قال تعالى فاسجد واقترب وقال صلى الله عليه وسلم مترجما لهذه الآية أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكلما كان أقرب كلما كان أرفع لقدره عند الله تبارك وتعالى وأنت تنظر هنا إلى عمر بن الخطاب قال اذهب أو انطلق إلى عائشة أم المؤمنين طبعا لأن هذا لقب ثابت لها ثابت لها. وهي حية وهي ميتة قال تعالى وأزواجه امهاتهم لكن عمر بن الخطاب وضع من نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل قال من محمد من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم إلى هرقل عظيم الروم فوصفه بما يصفه به الناس ونسب نفسه إلى ابيه تواضعا صلى الله عليه وسلم فقال انطلق إلى أم المؤمنين عائشة لها يستأذن عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين وأيضا بان من تصرف عمر بعد ذلك أنه قصد ألا يجعل اللقب حجة على أم المؤمنين إن هو ينتزع منها إن هو يدفن مع صاحبيه ويمكن بعض الناس يحتج بامثل هذا على ما يذكره العوام وينسبونه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون فيه ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام طبعا هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه أيضا ليس بمستقيم ليس بمستقيم السعادة الإنسان يستغل حياء إنسان آخر فيطلب منه طلبه ويعطيه المرء على كره منه بلاش على كره منه قد يكون في حاجة إليه ويعطيه إياه نظرا لأنه لا يقول لا واخذلك فهل يجوز له أن يأخذه أم لا يجوز حتى لو أنه ضغط عليه او أنه استغل حياءه في ذلك يعني ليس بحرام قد ينافي كمال الأخلاق وقد ينافي المروءه والنبل لكن ليس بحرام ويدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برد أو ثياب وكان في حاجة إليها فقال بعض الصحابة يا رسول الله أعطني هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لشيء سئله أبدا لا فأعطاه إياه فلامه الصحابة على ذلك وقالوا له أخذته؟ وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إليه فقال والله ما أخذته لألبسه ولكن لتكون كفني لتكون كفني فهو أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إليها ولم يكن ذلك حراما عليه أن يأخذ, أن يأخذ مثل هذه البردة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط لقب امير المؤمنين حتى يسهل الطريق لعائشه انها تبدي رايها بصراحه لا تقل امير المؤمنين وظهر هذا من قول عمر بن الخطاب لا تدخلوني حتى تستاذنوها مرة اخرى اي بعد أن يموت ويقف بنعشه على الباب فطلب من ابنه ان يستاذن منها مره اخرى ربما استحت في حياة عمر ابن الخطاب أو كان هذا اللقب له جوي أو له صدى عند أم المؤمنين فيعني بعد أن يزول اللقب ويزول الملقب أيضا بهذا اللقب حينئذ تبدي رأيها بصراحة ولذلك كرر على عبد الله بن عمر أن يكرر على عائشة رضي الله عنها أن تسأل أن, أن تأذن مرة أخرى فقال وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه وانت عارف الإنسان يعني ورد في بعض الآثار في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد اللي هو عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح هذين المتحابين في قبر واحد يفهم من هذا ان هذا الحب الذي كان في الدنيا له أثر بعد ذلك له أثر بعد ذلك يفهم وإن كان وردت أحاديث ولكنها لا تصح أن الميت يتأذى بجار السوء ولكن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى بجار السوء يعني إذا كان نسان سيء المعشر سيء الخلق كان بينه وبين هذا الانسان عداوة في الدنيا فلا نضعهما في قبر واحد مش لهذه الأحاديث ولكن لما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ادفن هذين المتحبين في قبر واحد فقال عمر الخطاب إنه يستأذن ان يدفن مع صاحبيه وانت تشوف كلمه صاحبيه اللي هي تدل على تمام المحبه وتمام الموده وانا ما وجدت ابدا صحبه كانت كصحبه هؤلاء الثلاثه كصحبتي النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد هؤلاء الثلاثه وفاء لهم ولصحبتهم وهم أيضا ما رأيت أبدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا من أبي بكر على وجه الخصوص شيئا يشين هذه الصحرة بل كان عمر إذا اندفع يوما وقال قولا كان يرجع عنه وإنما كان يندفع لشدة محبته أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن عبد الله بن عمر جاء فسلم واستأذن على عائشة رضي الله عنها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبين قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسه وهذا كان خلقا عاما عند الصحابة مسألة الايثار الإثار الإثار على الاثره الإثار على شدة الحاجة كما قال تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الشح وأشد البخل أشد البخل يكون في أشد الحاجة قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الخصاصة أي شدة الحاجة أمس الحاجة إلى الشيء ثم طلبه أخوه فأنت تعطيه إياه هذا من كمال الأخوة فعائشة رضي الله عنها قالت لا به اليوم على نفسه وطبعا هذا زوجها وهذا أبوها وقد ورد في الطبقات لابن سعد وغيره أن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر ما كانت تدخل إلى القبر إلا بعد أن تشد ازارها عليه حياء من عمر فسبحان الله تستحي من ميت لا يرى ولا يحس وهناك كثير من نساء المسلمين لا يستحون لا من الناس ولا من الله سبحانه وتعالى تخرج المرأة متبرجه كاشفه عن شعرها وصدرها ونحرها وساقها والادهى من ذلك والأمر أن يسعد زوجها بذلك أو أبوها وإن بعض الأزواج كان يرفض أن يخرج مع مرأته إلا إذا كانت بكامل زيناتها لا تعرريني ولا إيه لا عايز يخرج معها عشان الناس كلهم يحسدونه عليه فما بلغ الأمر أن يكون المرء ديوسا إلى هذا الحد أن يخرج بالمراه بكامل زينتها او يغضب ان المراه لا تقل بكامل زينتها وطبعا هذا بسبب القضية المغلوطه اللي بالها قرون يسعى اعداؤنا سعيا حثيثا الى تثبيته وقد ثبتوه فعلا فلما رجع النساء زرافات ووحدانا الى الله تبارك وتعالى وبدانا يحتجب وبدا النقاب يظهر بدات الحرب الشعواء حرب مجنونه يعني كما قلت لكم قبل ذلك ما تصور أبدا أعداؤنا أن يرجع النقاب مرة أخرى بعد غياب نصف قرن ونصف قرن في أعمار الأمم لا يشكل شيئا مذكورا 50 سنة في أعمار الأمم في عين فلم يتصوروا وتصوروا أن الأمر هز وليس بجد لكن لما وجدوا أن المسألة مسألة جد وخطيرة وان النساء بيرجع بدأوا يتخذوا خطوات بقوة القانون خطوات بقوة القانون ك التضييق على النساء في الجامعات وفي المدارس يضيقون عليهن وكانت المسألة بدأت تخف شيئا شيئا ليه إن المسألة زادت هذا التضييق إنما جعل هؤلاء يلتزمن أكثر بثيابهن تعرف كلما ما المسألة تضيق كل ما الاندفاع يكون قوية وهم لا يتعلمون أبدا تعرف لما النهر يضيق مجراه لما يضيق النهر قوة الماء شديدة. توسع قوي يمشي تمشي الماء ايه على رحيتها واخذلك وزي الكرة المطار كل ما تضربها في الارض بعنف ترتفع اكثر وهكذا فعائشة رضي الله عنها بتعلم بقى النساء الحياة تعلم النساء الحياة ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم على قبور الذين ظلموا فاسرعوا خشية ان يصيبكم ما اصادهم وابدا ميت في قبر كان كان كافرا بالله عز وجل وميت في قبر يعني لا يؤثر فيه قال لك إذا مريت على قبره أسرع فإذا كان الأمر كذلك أيعقل أن يكون حيا وتلقي إليه بالود ويبقى صاحبك وناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونطلع مع بعض وندخل مع بعض إذا كان قال لك أسرع إذا مرت على قبره فمن باب أولى لا يرخص لك أن يكون بينك وبينه موده إذا كان حيا فعائشة رضي الله عنها هنا يعطينا مثلا نتعرف الحياء ده سجيه الحياء ده خلق يولد المرء به ثم يكون قليل الحياء بعد ذلك تعرف اي بنت صغيره لو سنها اربع خمس سنين لو حاولت ترفع ذيل الفستان تنزله منك ليه لان الحياء خلق والحياء سجيه يخلق المرء به ويخلق المرء معه كل خلق فاضل خلاص لان هذا ملازم للفطره ملازم للفطرة حتى يجدال الشيطان قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما آه فما دي أي ما علق به خلاص جملة ما علق به من التفريط ومن ترك اوامر الله تبارك وتعالى إلى آخر فهنا عائشه رضي الله عنها اعطتنا درسين الدرس الأول والإثارة حتى لو كانت محتاجه الى ذلك والدرس الآخر هو الحياء وانت عارف الرجل ممكن يبقى بجح ولا يظهر هذا انه قبيح جدا لكن المراه يظهر هذا في غايه القبح بالنسبه لها الحياء اصلا من لوازم المراه شوف حديث ابي سعيد الخدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء ايوم يضرب بالعذراء المثل على اساس ان الحياء انما ايه هو الوفق بالمراه لانها زينه ولانها تستشرف فناسب ان يكون الحياء من الخصال الاساسيه عند هذه المراه اشد حياء من العذراء في خدرها قالت عائشة ولا اوثرنها ولا اوثرنه اي عمره به على نفس اليوم قال فلما اقبل كان عمر خطط طريق الفراش فلما اقبل عمر عبد الله بن عمر قيل ها هو عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعوني وهو في هذه الحالة لي لأن هذا أهم شيء في حياته الآن خلاص انقضت حياته وسيطوى تطوى صفحتها وآخر مطلب له من الدنيا أن يكون بجانب صاحبيه فلما جاء قال ارفعوني حتى يسمع هذا الخبر قال ما عندك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنك قال الحمد لله ما كان شيء كان من شيء أهم إلي من ذلك لكن الشيل هو يعني يقلقه أن عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجانب صاحبي وهذا كما قلت لكم دال على كمال المحبه قال فإذا أنا قضيت أي مدت فحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادخلوني وإلا وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين خلاص يعني هو دائي بإحطاط مرة أخرى حتى لا تكون عائشة رضي الله عنها ايه يعني إنما أعطته ذلك عن كره منها قال وجاءت أم المؤمنين حقصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا قمنا أي تركنا لها المجلس حتى يعني تخلو بأبيها فولجت عليه فبكت عنده ساعة بكت عنده ساعه البكاء طبعا عمر الخطاب كان له رأي في هذه المسألة كان عمر ينهى عن البكاء ينهى عن البكاء وتعقبته عائشة رضي الله عنها في ذلك وكان عبد الله بن عمر على مذهب أبيه في هذه المسألة وقد ذكر البخاري رحمه الله شيئا من ذلك في كتاب الجنائز الذي يدل على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروى البخاري رحمه الله من حديث عبد الله ابن عبيد الله بن أبي مالكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه وجئنا لنشهدها كانت ابنة عثمان بمكه قال وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإني لجالس بينهما ليحكى حكا هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مالكة يقول اني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث أي عبد الله بن عباس قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة صدرت أي صدرت من يعني خرجته حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة سمرة يعني نوع من الشجر فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب صهيب الرومي وكان عمر الخطاب بينه وبين صهيب فروى فروا في مشكل في شرح معان الأثار قال عمر مرة لصهيب يا صهيب نعم الرجل انت لولا ثلاث خلال في. قال وما هي يا أمير المؤمنين قال اكتنيت ولا ولد لك كان يكنى بابي يحيى اكتنيت ولا ولد لك وتنتسب عربيا ولست بعربي هو صهيب الرومي مش وفيك سرف في الطعام مسرف في الطعام يعني ايه اكل الناس وعامل عزومات ولا يمكن قال أما قولك اكتنيت ولا ولد لك فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من مكة مهاجرا وكان صهيب أخذ ماله فعلم المشركون أنه أخذ ماله فانطلقوا حتى أدركوه ببعض الطريق فقالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال قال لو أعطيتكم هذا المال تخل بيني وبين وجهي قالوا نعم الروايتين بقى قال الرؤية الأولى بتقول فعطاه المال والرؤية بتقول إنه كان حاجز المال في مكان معين فقال لهم المال في المكان الفلاني فخذوه فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى له مع المشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيا فهو يلكننا بأبي يحيا وحتى وإن لم يكن له ولد وهكذا مضت السنة أنه يستحب لك أن تكتني وإن لم يولد لك بالشرط وإن لم يولد لك يعني يبقى إنسان عاقر الجوز ما كلبش لا حتى وإن كنت صغيرا لم تتزور فإن الشيخين روايا في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أخ لأنس كان فطيما كما يقول الراوي أحسبه كان فطيما وكان له نغر يلعب به عصر صغير يلعب به ومات هذا النغر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا يا أبا عمير ما فعل النغير مع ان الولد كان لي كان فطيماً لسه إيه مفطوم وبعد ذلك كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكناني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أدعها لقولك قال وأما قولك انت سبت عربيا فإني عربي عقلت أهلي ونسبي ثم خطفني الروم الروم سبوه وخطفوه ويأتربى هناك لكن بعدما عقل نسبه العربي وأما قولك فيك سرف في الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام فكان بين عمر بن خطاب وفي محاولات أخرى ومواقف تدل على أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يحب صحيب الروم فعمر بن خطاب قال لابن عباس انطلق فيعني في انظر من هؤلاء الركب قال فإذا صحيب فأخبرته أي قلت له أنه هو الروم قال فادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا وصاحبه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشه رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تجر وازره وزر أخرى وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكه والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا فنفهم من هذا الحديث وهذه المحاورة أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على ظاهر الحديث وأقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك وإنما هذا بمبلغ علمها فقد ثبت هذا المعنى في حديث حفصة والمغيرة ابن شعبة وجماعة من الصحابة يصل عددهم إلى نحو خمسة أو ستة. كلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فعائشة رضي الله عنها أقسمت أقسمت على ما سمع، والذي سمعته يؤيده ظاهر القرآن. يعني واحد ميت وناد بصواته عليه يصرخون عليه فبإيه ذنبه في الموضوع والله عز وجل يقول ولا تجر أجلة منزل أخرى فعائشة رضي الله عنها قالت لا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه البخاري رحمه الله وفق ما بين روايه الصحابة الذين أروا هذا المعنى وما بين انتار عائشة رضي الله عنها فقال البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته فخلي بالك باب البخاري اختار لفظ النوح لان النوح قدر زائد على البكاء قدر زائد على البكاء وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وانا لِفِرَاقِكَ يا ابراهيم لمحزون وايضا في حديث اسامه ابن زيد رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره قال ارسلت ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ان نبنا لها قد قبض ويعني تستاذنه في ان ياتي فااثر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتق الله واصبري لله ما أخذ فلقل لها لله ما أخذ وله ما أعطى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمات <تصفيق> هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. بيذكر الشيخ السامي بن تمية أن الفضيل بن عياض لما مات ولده علي وكان علي ابن الفضيل بن عياض كان الفضيل يحبه حبا شديدا وكان علي يحب الابن اللي مثل علي كان يحب لأنه كان ارق للذكر من والده من أبيه فضيل بن عياض يضرب به المثل في الورع وفي العبادة وفي الاخبات ابن علي بقى كان أفضل منه أو كانت هذه المسألة أظهر عند ابنه منه حتى كانت زوجة الفضيل بن عياض أم علي كانت يعني ترجو الفضيل بن عياض ألا يعني يقرأ بآيات العذاب والنار كده في الصنة وإيه وعلي خلفه لأن لم يكن علي خلفه كان يغم عليه على طول فكان الفضيل إذا أراد أن يصلي تفرس في وجوه في وجوه المصلين اذا وجد إيه يوم يقرأ بما تيسر من القرآن حتى كان يوم من الأيام ولم يجده فقرأ بآيات النار وجاء فأيه علي بعد ذلك فلم تطق نفسه ذلك فأغشقوشي عليه وبعدها بقليل مات فلما مات علي ابن الفضيل بن عياض جعل الفضيل يضحك فبعض الناس فلما سئل يعني الفضيل عن ذلك قال أردت أن ارضى ارضى بقضاء الله عز وجل فاستشكل بعض الناس ازاي الفضيل يضحك والنبي يبكي عند موت ولده ابراهيم فجاب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال هدي نبينا اكمل لي قال لانه ادى العبوديه على وجهها واخذنا وللانسان عبوديه في كل لحظه بما يناسب المقام وبما يناسب طاقته فالنبي صلى الله عليه وسلم ادى عبوديه الرافه والرحمه فبكى وادى عبوديه الرضا لله تبارك وتعالى قال ولا نقول, ولا نقول ما يغضب الرب اما الفضيل بن عياض فلما تزاحمت العبوديتان في قلبه ولم يستطع قلبه ان يجمع بينهما قدم احداهما على الاخرى ابا هادئ النبي عليه الصلاه والسلام اكمل قال هذه رحمه والبكاء انما يرحم الله من عباد الرحمن فاذن المشروع أن يبكي إن الله لا يعذب بدمع العين لكن ايه بقى المحظور النوح والنوح ان هي إيه تبكي وبقى ايه تلطم وتعدد بقى وسبعاه وجملاه وجحشاه ها إلى آخره يعني كل الإيه كل الألفاظ اللي هي بقى تفكر وبقى يسبغون عليه ما كان فيه وما يكن فيه واخذلك إزاي ما هو آخر حاجة وفي أبي يبقى في نفاق بقى في اللحظة اللي زيدي. يبقى الراجل بقى يعني إحنا كلنا عارفين سيرته وعارفين أنه هو يعني الله المستعان وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يتعامل صوان قد كده واخذلك والراجل ده طول عمره بهلب وطول عمره غشاش وطول عمره حرامي وكل حاجة وتلاقي بقى وقفين في الصوان وكان الفقيد عليه رحمة الله يتصدق ومش عارف يعني إيه والكلام ده هو حتى فيه دي ع فهذا النوح اللي هو بقى القدر الزائد على البكاء هو ده الايه هو ده الايه الذي يعاقب المرء عليه ولذلك في لفظ حديث المغيرة بن شعبه ايه من نيح عليه عذب بما نيح عليه خلاص يبقى المسألة فيها عموم وخصوص خلاص يبقى البكاء أعم والنوح أخص خلاص كده يبقى نوح أخص يبقى اذا الاحاديث التي فيها إن الميت يعذب ببكاء يبقى البكاء هنا هو النوح النياح وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياح فالبخاري رحمه الله لما حط كلمة النوح في الترجمة دلنا على مقصوده البخاري كان عنده شفافي لما تقرأ ترجمة البخاري لازم تقرأها بعناية قال إيه باب الميت يعذب ببعضي بكاء أهله عليه احنا قلنا النوح أخص ولا أعام أخص طب كلمة بعض دي اخص ولا أعام اخص يبقى البعض اللي وردت في الحديث هي ايه النوح خلاص كده لان البخاري كان ممكن يقول إيه باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ما يجيبش كلمة بعض دي لكن هو لما أورد كلمة بعض فسرها تحت بكلمة إيه نوش خلاص كده فالإمام البخاري قال بعد ما قال بقى ايه إذا كان النوح من سنده آه. يبقى كده وفق البخاري رحمة الله عليه ما بين قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازره وزر أخرى وما بين ايه إن الميت لا يعذب ببكاء عليه قال لك وفيش تعارف لإيه بالمسألة قال لقوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا سلام على البخاري الإمام شوف إزاي في كلمتين ثلاثة يجمع شتاة الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الباب اولا جاب الآية قو أنفسكم وأهلكم نارا طب إيه بقى مناسبة الآية لي الميت عذبه ببكاء أهله عليه قال لك ما هو يعني أنفسكم الواحد المفروض يقي نفسه الأول بإنه يعمل إيه لا يقصر في الوصية خلاص ليه قال لك لانه كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته يبقى الواحد مسؤول عن نفسه اولا ثم هو مسؤول عمن من استرعاه الله عز وجل ثاني يبقى البخاري حمل الحديث على من قصر في النهر لكن إذا وصف كما كان الرجل يقول إذا انا مت فادعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يابنة يا معبدي يعني إذا مت إيه يعني هو شق الهدوم واخذلك ازاي وما يموت ما يموتش يعني واخذلك لازم ايه لازم الواحد ايه الناس كلها تحس ان انا غالي وان انتم لما فقدتوني فعلا فقدت رجل ايه له قدر وله قيمه والكلام واخذلك فاذا اوصى بذلك يعذب واذا قصر في ذلك يعذب خلاص كده يبقى اذا اوصى الرجل ونهى ففعل اهله من النياحة ما نهى عنه وهو حي حينئذ نقول ولا تزر واجرة وزر اخر اما اذا اوصى بذلك او قصر في النهي عن ذلك مع امكانه ان يتكلم مع امكانه ان يتكلف اتقصرش المسألة ولا بقى لما تيجي تتكلم مراته تقول لك ايش كلم من منبؤت او لك لا اذا نمت واختلك ما بتكملش تقومنا بقى واختلك وتتعالى بملاحة دف منبوعك وربنا يطول في عمرك وربنا يخليك ويومي وفي في ها؟ يومي قبل يومك وهو فيه ثرف المتول يومي قبل يومك دائما ورعا به <تصفيق> فلا لابد ان المرأة تتعود على كده ونذكر الموت في بيوتنا ويسمع أولادنا هذا الذكر ان الله عز وجل نعى على الناس أنهم نحوا الموت جانبا من حياتهم قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد عن هربان. أصل الحيدة أن يترك المرء الجادة ويسلك بنيات الطريق. يسيب الطريق العمومي وتأخذ في طرُو يبقى اسمه ترك الجادة. خلاص، فإذا تركت الجادة يقال حاد. واخبرك ويسمى الفعل حيدة، أي أنه ترك الجادة. فالله عز وجل يقول. ذلك ما كنت منه تحيل في حياتك هربان على طول باستمرار من مش عايز تفكر السيرة دي لأنه معكر عليك وحيضيع أحلامك وآمالك واخذلك يعني أنت نفسك مثلا عملت ابن العمارة وعملت فكر بقى في لون البقى الشبابيك ولون السيراميك ولون الإشاني ولون الرخام ومش عارفه والكلام ده وتعمل هنا قط النمول أول ما تفكر بقى المود. واخذلك وإن الواحد بيضع في حفرة و. يتاخذ كده من هذه الفروش الوثيرة إلى الأكفان ومن الأكفان على القبر والكلام ده أول وإن كل الكلام ده كله حيروح منه سابق يوم يتعكر عليه الأمر في فيوم يقول لكين إركنه شوي اركن المسألة الجامعة لحد من إيه لحد من خلص ال المسألة واخذلك فيفضل دايما راكن العملية دايما راكن ليه لأن كل ما يعني ينتهي من أمل يبدو له أمل آخر فلا تزال الآمال والأماني زاهرة نظرة حلوة خضرة أمامه حتى يلقى الله عز وجل وهو يشتد هربا من الموت فالرجل إذا مثلا سمع هذا الكلام وعلم أنه إذا قصر عذب في يذهب إلى اهله ويكتب وصيه ويكتب الوصية في حياته ويقرأها على امرأته ويقرأها على أولاده ويقرأها على إخوته واخذلك أنني أوصي بكذا وكذا وكذا, وكذا ويصرع أنا بريء من هذا إذا هم فعلوا كل ذلك فإن الرجل لا يناله شيء مما فعل خلاص يقول كده اجتمع شكاة حديث البال إنما عائشة رضي الله عنها قالت هذا في الكافر آه هم بعيطوا عليه وبتعزب يعني بكاؤهم عليه لا ينفعه شيئا في تخفيف العذاب واختلك فعائشة رضي الله عنها ظنت ان الحديث واحد إن الحديث واحد وبنقل عائشة رضي الله عنها هذا في الكافر أي الكافر طبعا يعذب ببكاء عليه, عليه. واخذلك بكوا لم يبقوا هو بيعذب ليه؟ على كفر واخذلك الزل وعائشة رضي الله عنها كان لها استدراكات على الصحابة بظاهر القرآن عشان كده عائشة بتقول ايه؟ اقرأوا إن شئتم. او بيني وبينكم كتاب الله ولا تجر وزر وزر اخرى أخرى أهل العلم يقولون ونقل ابن عبد البر الاجماع على هذه المسألة قال لا يجوز أن ترد السنة بظاهر القرآن ليه لان السنه جاءت مبينه لكلام الله سبحانه وتعالى فالقران مجمل والسنه مبينه فالمفروض ان ما فيش تعارض والتوقف في قبول الحديث حتى يعرض على القران منكر ايضا عمل منكر واخبارك ازاي نصب التعارض بين السنه والقران هذا لا يجوز الا ان يكون الحديث ضعيفا أو موضوعا أو منكرا يعني لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ احنا بننح الحديث جانبا وإلا فعند المحاققة لا معارضة بين ظاهر القرآن وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن خزيمة رحمه الله يقول من وقع له شيء من ذلك فليأتني أوفق له بينهما وفق له بينهما يبقى باء المعارضة دير ان احنا نتوقف في الحديث حتى على على القرآن وفي حديث باطل, باطل وهو إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على القرآن فما وافق القرآن فأنا قلته وما عارض القرآن فأنا بريء منه فبعض المحدثين عرض الحديث ده على يحيى بن معين وقال له ما تقول في الحديث الذي يقول كذا وكذا قال هذا كذب عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا وذلك أن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تخذ ذلك ولا مانع أنه يقع لبعض الصحابة نقصان في سماع الحديث يعني عائشة رضي الله عنه تقول إن السمع لا يخطئ والله ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين اللي هو عمر وابنه رضي الله عنهما اللي هم رووا حديث إيه إن الميت لا يعذب بكاء عليه فلما عائشة سمعت كلام ده قالت والله انكم ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وبعدين قالت لي الحديث ذا ودللت على صدق ما ذهبت إليه من السمع بقوله تبارك وتعالى ولا تذر وزرة وزع أخرى. فعائشة رضي الله عنها بتستدرك بمثل هذا على بعض الصحاب. والإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله له كتاب ممتع اسمه الإجابة ما استدركته عائشة على الصحاب. كل لا بقى حديث عائشة Bond في صحابة أو ردوا في هذا الحديث وبيّن حجة عائشة في هذا الحديث ليبين ساعة علمها من هذا مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار إن الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار طب ليه الشؤم في الثلاثة دول لك لإن الواحد ملابس لهؤلاء الثلاثة اكثر من اي شيء اخر واخدلك زي معمرته على طول فممكن يتشاقي منها بسبب ايه كثره الملازمة من الدار ايضا ومن الفرس اللي هو الركوبه يعني زي عربيه مثلا والخلام ده ليه ملابسة ملابسه لها كثره الملازمه بتظهر فيها سلبيات اكثر يعني لما واحد مثلا يعاشر امراه على طول بيبقى خلاص كشف عنها المرأة دي مثلا عندها سوء ظن او امراه حمقاء سريعة الغضب او لسانها طويل واحد لك، فطالما إن في حياة يعني دائمة، واحد والإنسان في بيته لا يستطيع أن يتجمد، ممكن يتجمد مع أصحابه يلبؤ إن حلوانه الكلام ده، زي، لكن في البيت ما يقدرش شيء يواصل الكفاح، واحد لك، لادم رضوه هيزهر على الحائط، فيوم يصيب باي يصيب رشش من المر تطول لسانها عليه تنشز عليه تضرب بوز تهجر هو الكلام ده تروح لابوها تطول مثلا تعلس صوتها الكلام ده، فيوم الرجل إيه؟ يبقى قلبه كده عنده اكتئاب مزمن مش عارف يتخلص منها ليه اصلها ام عيال واخدالك والعيال كبر وبعدين في وجهه اجتماعيه ما يقدرش برده وبعدين حتى لو عايزين لها مؤخر كبير والشقه القانون هيخليها باسمها وهيعي في الشارع المهم في قصه طويله عريضه مخليه إيه لازم إيه لازم يقعد معاه كما تقول العرب رب مملول لا يستطيع الخرق واخدالك ازاي كرهه بس مش اديت تسيب واخدالك ازاي فيحصل نوع من التشاؤم بسبب ايه المخالفه مع كثره الملازمه ارتداء وكذلك الدار ممكن يكون الجار قرسوء ارتداء او دائما الدار دي مثلا فيها حاجة ولا بتاع كل ما تدخل يصير حاجه فعندك شؤم من الدار وكذلك الدار فعائشه رضي الله عنها لما سمعت ابو ابا هريره هذا الكلام فقال والله ما قال رسول الله ذلك إنما دخل ابو هريره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يجي إن اليهود يقولون فأم دخل أبو هريرة يقولون إباه إن الشؤم في ثلاث فيبقى دا كلام مين يبقى كلام اليهود والنبي عليه السلطان بيحكي كلام مين بيحكي كلام اليهود وأبو هريرة دخل إمتى بعد انقضاء الجملة الأولى وخبرك فسمع أبو هريرة رضي الله عنه إيه هذا الكلام فعيش الكلام تصحح وخبرك الكلام لكن يؤيد كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه قد ورد نفس المعنى بغير نسبته إلى اليهود عن صحابة آخر وخذلك بلفظ وهو إن كان الشؤم في ثلاث فهو في المرأة والفرس والدار، وخذلك فده خبر النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي يقول إن كان هناك شؤم يتشائم الناس به فاولى أن يتشاؤموا أو أكثر ما به بإثلاثة دول مش معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم مقر لهذا الايه لهذا التشاؤم واخبرك ذلك لا في حديث معاوية بن حكم السلمي الذي رواه مسلم في صحيحه قال معاوية يا رسول الله إني حديث عهد بجاهليه وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تاتهم قال ومنا رجال يتطيرون يتطيرون يعني يتشاؤموه واخبرك ذلك لم يكن فلا يتطيروا لأن المسألة دي لا يستطيع الإنسان دفعها حاجة بلا في صدره كده يشوف واحد خلاص يبقى النهارده مش فاي ذلك يتشاين بيه وينتظر مصيبة ويبدو طول النهار مكتائب على ساتة مصيبة ايه هتحت لأنه شاف ايه شاف خلال واختبالك فدا هذا الإنسان مغلوب مغلوب على هذا التشاء. ممكن يكون رايح مشوار مهم جدا جدا يعقد صفقه الصفقه دي لها أثر كبير في ح فلما شاف شراره أمراجع وخذلك الود وده يروح مش كده عشان يكمل الصفقه ولو اخذلك ازاي لكنه راجع غصب عنه لو كان بقى يقدر يدفع الخاطر ده كان دفعه وراح مصلحته لكن لانه مغلوب على هذا الخاطر أمراجع ايه غصب عنه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال فلا يتطير لان ده غصب عنه ما يقدرش تكليف ايه الانسان بما لا يطيق قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم يعني دي حاجة كده بتهجم على القلب وانا انصحك انك انت ايه تمشي رايح مشوار كم مشوار المشوار طالما المشوار حلال ومباح وفيش في معصيه كم كمل المشوارك ولا ايه ولا تكن ايه يعني واقعا تحت تأثير ما تجده في صدرك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان كان الشؤم في ثلاث هذا خبر عن حال الناس كقوله صلى الله عليه وسلم ايضا تنكحوا المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فظفر بذات الدين يريد أن يقول إن الناس ينكحون النساء لأربعة أشياء يبقى ده خبر ولا لا هذا خبر يبي النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة إنما يراعي واحدة من أربعة اما المال وإما الجمال وإما الحسب وإما الدين فلما قال فظفر بذات الدين رخص لك أن تتزوج المرأة لمالها إنما ندبك إلى الأفضل كأنما قال إذا نكحت المرأة لمالها فلا بأس وإذا نكحتها لجمالها فلا بأس وإذا نكحتها لحسبها فلا بأس وإذا نكحتها لدينها فذلك الذي أوصيك به خلاص؟ وهذا يدل على بطلان الحديث الآخر المشهور عند الناس وطبعا هو باطل حتى لو ما كانش معارض لهذا الحديث لسقوط سنده وهو الحديث من تزوج امرأة لمالها لم يزيده الله إلا فقرة ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزيده الله إلا ذلة إلى آخر, إيه؟ الى آخر هذا الحديث الباطل الذي يعارضه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربة يداك يعني تعلقت يداك بالتراب التراب أساس البركة والنماء والخير فتلبت يداك أي تعلقت يداك بالبركة والنماء أي لو ضطرت بذات الدين يعني إيه ستسعى فالقصد أن عائشة رضي الله عنها كانت تستدرك على الصحابة بمثل هذا ولكن إذا وجدنا حديثا عن مثلا صحابين آخر في نفس الحديث الذي ورد عن أبي هريرة ينبغي أن يؤول حديث عائشة رضي الله عنها ولا يعترض على حديث أبي هريرة بكلام عائشة لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يزيد المعنى احيانا وضوحا ممكن نتكلم بكلمه مجمله في مجلس وبعدين يفصلها في مجلس اخر خلاص فالحجه مع من زاد او مع من تابعه غيره من الصحابه فالقصد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره ان يبكي على الميل عشان كده ايه قال لصحابه اتبكي علي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فهذا كان مذهباً لعمر رضي الله عنه المهم يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى البكاء هو النياحة أنه رخص لحصة أن تبكي عنده رخصت في أن تبكي عنده كما في هذا الحديث ولكن أذكر يعني, أنا يعني لا أجزم بهذا الذي سأذكره أن عمر رهاها عن ذلك كأنه في بعض طرق الحديث فإن صح يبقى يحمل على أن عمر كان يحمل الحديث على إطلاقه كلام على اطلاق البكاء بصوره مطلقه أنه نهى حصة عن ذلك وقال لها أما سمعت أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه ونهى أن تبكي عليه فإذا صح هذا الحقيقة لا يحضرني لا يحضرني الآن سنده ولكن انصح هذا فيدل على أن عمر كان يحمل البكاء على إطلاقه والصواب في المسألة التفصيل وهو أن المنهي عنه هو النوح دون سائر البكاء قال وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه ولجت يعني دخلت عليه فبكت عنده ساعة طبعا ساعة مش ستين دقيقة انما إنما هي قطع من الزمن واستأذن الرجال فوالجت داخلا لهم أي خرجت من عند أبيها ودخلت إلى داخل البيت فسمعنا بكاءها من الداخل وهذا يعني القدر معفو عنه ليه لأنه خارج عن الإرادة الأصل أن المرأة يعني تحتجب بصوتها و. لكن إذا بكت المرأة يعني لم تملك نفسها فبكت فوصل صوتها إلى الرجال فلا باس من ذلك وبهذه المناسبة انوه أن صوت المرأة ليس بعورة أن صوت المرأة ليس بعورة ولم يقم أي دليل على أن صوت المرأة عورة والذين يأمرون النساء وأنا قد سمعت هذا لبعض الدعاء في شريط يقول يعني أن المرأة إذا أرادت أن تكلم الرجال فالطبع حصاه تحت لسانها عشان تبقى إيه خرنج واخذلك زي خنشور كده وتتكلم أحسن إيه أحسن صوتها يفتن يعني وخذلك ازاي وهذا والله تكلف عجيب فنحن ما سمعنا قط في أي سند من الاسانيد إن نساء الصحابة عملوا كده ولا النساء المسلمين الأوائل عملوا كده بل كان بعض نساء المسلمين وأزواجهم كانوا بيضاء أيضا من الأئمة كانوا يدرسون يعني فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عرور كانت بتحدث بالحديث وانت عندك عائشة رضي الله عنها وعندك حفصة بن سيرين وعندك كريمة بنت أحهد مروزية كريمة بنت أحهد مروزية كانت بتحدث أصلاح البخاري وأخذ الخطيب البغدادي عنها أصلاح البخاري واخذلك ولم يعني نسمع عن أحد من أهل العلم أنه أمر النساء ألا يقرأنا الحديث ولا يدرسنا للرجال وطبعا العدوية كان بيطول عليها سفيان الثوري وكان يحادثها وتحادثه كل هذا طبعا من وراء حجاب مع أمن, أمن الفتن فالقول بقى أن صوت المرأة عورة هذا قول لم يقم عليه دليل إنما لا يجوز إنما تنهى المرأة عن ترقيق صوتها وهذا الترقيق هو قدر زائد على مجرد الصوت هذا حرام هذا لا يجوز لأن هذا هو الخضوع بالقول خضوع القول إنسان يكسر كلامه ويتكسر في كلامه أو يلينه أو يرققه كل هذا لا يجوز لكن لو كانت المرأة بطبيعتها صوتها جميل حتى لو تكلمت أو صوتها رقيق لا يشرع لها ولا يقال لا يقال يعني إني يجب إنك أنت تضع حصان تحت إنسانك أو تضع إزالة ضوءك، علشان خاطري إيه؟ أكيد بتكلمك كنت تكلمي من جنب. وخلافه كل هذا يعني إيه؟ لا أعلم له دليلا في السند، ولا في يعني حياة الصحابة، ولا التابعين. فقول سمعنا بكاءه من داخل يبقى أي الشيء إذا خرج يعني عبء الخاطب سلم يستطيع يتحكم فيه فلا بأس. ومن هذا سماع صوات النساء في الأفرار. يعني ممكن النساء يبقوا في صلى لوحدهم وخذلك إزاي؟ وبيغنوا غناء عام يوم هذا الصوت وخذلك يصل إلى الرجال اللي هم أعادين في الشارع النساء لوحدهم في البيت فوق مثلا مش حد معهم والرجال أعادين في الشارع وهم بيغنوا وخذلك ومعروف أن الغناء فيه رفع بقى الصوت وفيه دفه والكلام ده هو. فشي طبيعي أن يصل إيه؟ أن يصل الصوت الجماعي هذا إلى الرجال فهذا أيضا لا بأس به لكن الزغريد والكلام دهوت فيعني لا أعلم طبعا فيها شيئا من الأثار في النهي عنها ولكني سمعت علماء أنا كالشيخ الألباني ونقل لي عن الشيخ النباز رحمة الله عليهما أنهما كان ينهياني عن ذلك يبقى, إيه؟ يبقى المسألة كانت عامة زي الأصوات عامة كده مختلطة ببعضها هذا أيضا لا جناح على المرء إذا وصل هذا إلى أذنه زي أنت عارفه زي النظر العام. النظر العام بعض العلماء قال لك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل واخذلك زي ففرق مع أن الله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار قال لك لا وهنا برضو عالك أنت ما تفكرنيش نش بالآية حافظها زي لكن انا إيه اللي خلانا فرق حديث الحبشة وأن عائشة رضي الله عنها كانت تتفرج على الحبشة وهم يلعبون بحرابين في المسجد وإن النبي عليه الصلاة والسلام حط إيده كده على عضادة الباب وعايش الغنم حط دقناها كده على إيه على إيده وكل شيء له كفاية كفاية تقول له لا لا وفي بعض طرق الحديث صاحين قالت وإنما أردت أن أعلم منزلتي عنده وخذت زاي هيزحمينا كده ولا خلاته فرق براحته والكلام ده وخذت ولم إيه ينصرف حتى كنت أنا التي انصرفت فقدر قدر الجارية الحديثة في السن الحريصة على الله فقال لك إيه يبقى إيه إيه يكون بقى رخص عائشة نبص عليهم تنظر عليهم يعني يبقى هذا يدل عليه جواز أن تنظر المرأة إلى الرجل طبعا الكلام ده الكلام ده الرد عليه إيه طبعا السيدة عائشة السيدة عائشة كانت مثلا في حدود 14 قنصة السامة وهو تزوجها بنت 9 سنين بنت 9 سنين كانت امرأة كاملة زي ما بعض الناس متخيل 9 سنين لسه لا تسع سنين كانت امرأة كاملة وأخذلك فهي لما تكون بقى بعشر سنين خمس أربعتاشر اتناشر سنة أربعتاشر سنة, سنة فقد كانت امرأة امرأة كاملة وكانت حايلة فالمهم إن بق الجواب بقى على الحديث دي الجواب عن هذا الحديث ان هذا يشبه النظر العام زي امرأة مثلا مشى في الشارع وفي رجال كتير في الشارع ونساء وخذلك فنظرها هذا العام مأذون فيه في الجملة. يعني زي واحد باصص من البلكونه وفي لمه رجال على نساء فبص على اللمه دي وخرج زي الإنسان في الطواف الطواف رجال والنساء وخرج ازاي بيبص مجرد انه بيبص تقع عينه هنا على امراه وهنا على امراه وهنا على امراه امرأ. نظر ايه نظر عام لا ان يصعد النظر ويصوره الى امراه بعينها ومساله ان المراه زينه وان الرجل قد يشتهيها نفس الكلام موجود بالنزل للرجل وايضا المراه قد تشتهي الرجل وحسم المادة وقاعدة سد الذريعة تقتضي المنع أيضا وألا يفرق بين الرجل وبين المرأة في هذه المسألة نقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض الأسئلة يقول سأل بعض الإخوة من الملتحين عند الركوع أنا أفهم كذا مش ملتح ياللي إذا مكنش ملتح يالتح قال يهو الواحد منهم إلى أسفل بصورة غير عادية حتى تصل رأسه إلى بين ركبتين وعند النزول إلى السجود ينزل على يديه قبل ركبتيه، وعند الرفع من السجود نجد أحدهم يقف على يده أو ركبتيه ويرفع إلى يديه كما نرى في البعير، فما رأيكم في المسألة؟ ونرجو توضيح حضير الحاسب في المسألة بين علماء في النزول على يد أمره. إحنا شبيعنا إيه؟ شبيعنا كلام في العمليات. دي ذلك، ولكن ابن أخي إما جديد يعني في في الكار، هاه؟ الكار اللي وحضر الدروس يعني. <تصفيق> طبعا بالنسبة لي بعض الناس بيبالغ في الركوع فعلا لحد ما رصد يبقى أي خلاص بين الركوع طبعا لا المفروض إنسان إذا ركع ها أن يكون ظهره مع سقي مثل زاويه له القائمة بحيث كما ورد في هذا الحديث وضعت الماء على ظهره لا يتحرك هو ده الصواب في الركوع وإنت بقى عايز تحقق المسألة دي عشان ما يبقاش ظهرك كده ولا يبقى عمل كده امسك ركبتيك بكفيك وانصب اليد لو نصبت اليد يستقيم معك الظهر لكن اللي بيحصل بأنه لما ينزل زياده اوي بيعمل ايه بي يعني بيكسر ايد فخبرك ازاي او لما بيبقى ظهره كده كما لو كان نص واقف بتبص ليه ماسك وراك فخبرك ازاي يعني ايد وإيه فوق الركبه لكن انت لو اراد ان يستقيم لك ظهره بتمسك الركبه وايه وتنصب يعني ايه اليد اما بالنسبه لي مسألة النزول فالصواب المسألة هو نزوله على اليدين وحديث اليدين اقوى من حديث النزول على الركبتين حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين هذا حديث صحيح ولو سلمنا بالكلام الذي قيل فيه فهو مع الكلام الذي قيل فيه أقوى مما رواه شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كريب عن أبيه عن وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إيه خر سجدا يضع ركبتيه قبل يديه فهذا الحديث ضعفه الدارة وقال إن شريكا تفرد به وليس بالقوي فيما تفرد به بالإضافة لا لا بالإضافة لي أنه صح عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وهذا الأثر رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله البيهقي سند صحيح إلى ابن عمر وقد روي عن ابن عمر أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ولكن هذا الرفع منكر لانه من روايه من رواية عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر والعلماء يقولون أن الدراوردي إذا روى عن عبيد الله بن عمر يرفع الموقوف يعني يكون الحديث أصل موقوف وهو يرفعه وهما منه لأن الدراوردي كان في حفظه كلام. ومع هذا الأثر فإن النظر الصحيح يدل على أن مشابهة البعير إنما تكون في النزول على الركبتين وليس على اليدين أخذلك لأن البعير إنما ينزل على ركبتين إنما ينزل على ركبتين ومن الخطأ أن تقول ينزل على يديه اساس ان كل ذي اربع ومنه البعير الذين دول اسمهم ايدين والوريين اسمهم رجلين أخذلك فإذا أراد أن يبرد لا تقل ينزل على يديه لأنه ماشي على أديه فيبقى ينزل عليها إزاي إنما ينزل إذا كان عاليا فنزل زي حدثنا كده ايدك فين فوق إذا نزلت اسمك نزلت على ايديك خلاص لكن لما يكون البعير ماشي على ايديه فمن الخطأ أن تقول إذا أراد أن يبرد ينزل على يديه ينزل ازاي وهو ماشي عليه إنما إيه الصواب أن تقول ينزل على ركبتي اللتين في يديه خلاص كده شيل كلمة إيد ورجل من الموضوع وركز في إيه في الركبة يبقى ما هو أول ما يصل إلى الأرض من البعيد ركبتا سيبنا من إيده بقى عشان ما تتلخبطش باطش فاذا فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تنزل على ركبتي حتى لا تشبه بعيد خلاص كذا، وبعدين أي واحد جمال صاحب عيد، لو أنا قلت له ابرك مش ممكن على عيدك، لأن البروك على اليد لا يعرف لا لغة ولا شرع، إنما البروك يكون على ليه؟ على الركبة، وما قال أحد من العالمين أعلمه أن النزول على اليد يسمى بروك، إنما البروك يكون على ليه؟ على الركبة. وفي هذه أحاديث منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه لما نزلت آخر خواتيم البقرة جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع إلى آخر الحديث وكذلك الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تسألون شيئا في مقام هذا إلا أجبتكم فقام بعض الله بن حذافة قال من أبي قال ابوك حذافة وعدين بعدين واحد قال له ما أين أبي قال أبي وأبوك في النار قال فلما أكثر أن يقول سلوني سلوني قال فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربه والإسلاميبيين وابن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالبروك لا يكون إلا على الركبة وإنما سميت ركبة لأنه يركبها إذا نزل خلاص فغلط إنك انت تقول إن النزول على لذ اسمه بروك خطأ خلاص كده. فالصواب في هذه المسألة حتى لو لم يكن هناك أحاديث فالصواب الذي يقتضيه النظر هو أن النزول على الركبة هو الذي يشبه نزول البعير ولذلك ينهى المسلم عنه وأنا فصلت الحقيقة المسألة تفصيلا يعني بأوسع من ذلك أكثر من مرة واحد يقول في شريط للشيخ الألباني يقول إن شرب المائل يوم أي نعم هذه يعني واقعة سمعتها من الشيخ رحمة الله عليه أن هو ظل أربعين يوما لا يشرب إلا الماء. كان عنده علة معينة. فالمهم كانت العلة أنه يشرب مياه فقط لمدة أربعين يوم. وظل أربعين يوما لا يدخل جوفه, جوفه إلا الماء. وخبرت. فأخ بيقول يعني إن إيه يعني الكلام ده الصوفية وتشبه بالصوفية وإلهك النفس والكلام ده. فهل هذا جل لا بنقول للشيخ مهلاك. الشيخ كان عنده علة وأذهبه الله. لكن هو ايه الممنوع إن هو ما يكونش لحد ما يموت فإذا يعني كان شرب الماء لا يهلك وكان عنده جلد وصبر على المساله ديت فهو غير داخل في مساله إهلاك النفس لا بس ابو ذر الغفاري شرب زمزم اه زمزم حاجه ثاني ميه زمزم ثقيله وانت بتشربها كده حتت تشوف حاجه ثقيله مش ميه كده واخد زي الميه الخفيفه بتاعتنا بتاعتين له الكلام ده لا والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها فعام طع وشفاء سق وحتى ابو ذر نفسه قال إيه حتى تكسرت عوكان وبطن عوكان وبطن يعني بقى بطن طبقات طبقات لحم ها فالخير البلا ما يبقى له كرش ويبقى اللحمه فوق بعضها من ماء زمزم آه. ماء زمزم لا يفتقر إلى غيره بل غيره يفتقر إليه يعني ماء زمزم أكل وشرب في نفس الوقت لكن الحقيقة يعني هذه الحكاية عن الشيخ الألباني تبين لك جلده وصبره وارادته شيخ ناصر ده رحمة الله عليه قل أن تجد في الناس مثله إرادته من حديد حديد يعني إذا إن عزم قلبه على شيء يفعله وإذا اعتقد الحق في شيء فعله ولو كلفه ذلك عنقه حياته كلها كده والناس الناس لما لا يقدرون الشيخ حق قدره يظنون انه هو عنيد معاند أبدا هو الشيخ ليس معاندا لكن اعتقد أن الحق في هذه المسألة وقامت عنده الأدلة على أن الحق في هذه المسألة فلم يرى مندوحة أن يترك الحق الذي يعتقده وفي ذلك فمسألة أنه يجيب أربعين يوم يشرب مايا فقط والواحد لو غاب بس يوم يشرب يحس انه خلاص ما, ما يتحمل وصبر على ذلك أربعين يوما هذه الصفة انطبعت عليه ولذلك شوف كان في المكتبة الظاهريه في حياته أو الحياة العمير في سن أواخه الثلاثينات وأوائل الأربعينيات من, من عمره كان عنده دكان بتاعه كان بيصلح ساعات الساعة مثلا يصلحها بخمسة جنيه وشايف ان اهله محتاجين بخمسة جنيه في اليوم يصلح ساعة واحدة ويقف الدكان ويطلع على المكتبة الظاهرية واختلق مكتبة الظاهرية مكتبة مخطوطات من كترة ارداده على المكتبة الموظفين بقوا بيعتمدوا عليه لو جاء واحد عايز مخطوط ضائع ولا اكتب مش عارفين هو فين كانوا ايه كانوا يسألوه واختلق وربنا سبحانه وتعالى فتح له القلوب و بخاصية بخاصيه لم ياخذها واحد في الدنيا ومستحيل واحد ياخذها لان دار الكتب الظاهريه زي دار الكتب المصري مؤسسة حكومية وخذ بالك ازاي المدير اداله نسخه من مفتاح المكتبه المكتب الظاهريه وخصصوا له غرفه في المكتبه الظاهريه باسمه فكان ياتي في أي وقت من ليل او نهار يفتح المكتبه ويدخلوه في الوراء وكان الشيخ ناطر يقول كنت أضل بالساعات واقف على السلم عارف المكتبة مثلا بيرتفع هذا المسلم ودي كلها مخطوطة فهو ينصب بقى السلم ويفضل واقف بالساعات على رجل وينسخ وهو واقف واخذلك عشان إيه ما يضيعش واقف النزول والطرور على الكلام ده بحيث أنه هو لأجل ورقة أراد أن يبحث عنها في مخطوط قرأ عشرة آلاف مجلد مخطوط في المكتبة الظاهرية واخذلك وكان الموظفين لما ينتهي الدوام بتاعهم يقفلوا عليه وهو واقف يقول أظل للساعة اثنين بالليل واقف على السلم ينسق في هذه المخطوطات وينسق في كتب العلم ويرجع إلى أهل ثم يأتي بعد الصلاة الفجر يفتح المكتبة وينصب بقى السلم ويبتدي إيه يشتغل في المخطوطات عشان كده كان الشيخ ناصر الدين رحمه الله كان له من الحظة والشهرة والمتانة في هذا العلم ما لم يكن لغيره لا تحتبنا المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر وكما قال الشافعي وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي طبعا لا تخذلك؟ هو القصد من المسألة أن إيه مسألة الجد والاجتهاد دي بتدل على قوة نفس لما تلاقي طالب كده كسلان وعنده رخاوة كده وعمال يلتمس المعاذير لو تأملت حياته الشخصية تجد إلا مبلادي برضو في حياته واخذلك لأن دي لا تتجزى واحد عنده إرادة من حديد تجد هذه هذه الإرادة في كل تصرفاته واحد مهم أيوم لا يرتب سرير ولا يتاعه وإذا ألعى مثلا يهدوه ويسيبه على الأرض وإذا لقى مش عارف معلوب يسيبه زي ما هو لو أنك تأملت سيرته في العلم هتلاقي كده برضو رخ والنفس واخذلك فهذه الحقيقة جلد الشيخ رحمة الله عليه أن يصبر على شرب الماء أربعين يوما هذه تدل على قوة نفسه فاسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرضى عنه أقول قولي هذا واسألت الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد الحمد لله ربا وختاما تقبل تحية إخوانكم في دار العاصمة للإنتاج والتوزيع الإعلامي بالقاهرة وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى الإخراج الفني تم باستوديوهات الإبداع للاعلام الاسلامي بالقاهره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته